وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا يُحْيُونَ وَلَا حَيَاةً وَلَا رُزُقًا ۚ قُلْ مَن يَمْلِكُ مِنكُمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَيَمْلِكُ الْقُوَىٰ ۚ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ نزورا وقالوا اثاقيهم الاولين اكتبها فهي ثملا عليه بكره اصلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما وقالوا فان هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه لولا انزل إليه ملك فيكون معه نذيرا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 إِذْ كَشَرُوا مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك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 وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَّكَ عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صبرنا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عليه وكيل ام تحسب أن اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم أضل سبيلا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 عليها صمًّا وعميانًا